بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَلًا مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ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 ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نُّكْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُلْقُوا إِلَيْهِم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 وَلَا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 112. إن شر الدواب عند الْبُكْمُ الصم البكم الذين لا عَلِمَ 113. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم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 نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللرسول ولدي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَئِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 كَدَأ بِآالِفِعَوونَ والَّينَ مِهَا قَابِلِهِم كَفَروا بِآياتاتِ اللههِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِم إِ اللهَّه قوَو شَديد الْ العيقاب ذَلِكَ بأَن اللهَّهَا لَمْ يَكُم غَييرًا نِعمَةً أنن عَمَهَا علىى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 ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَقِّ فَشَدِّدْ بِهِمْ مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ 121. إن الله لا يحب وَلَا 122. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 111. وإن يريدوا أن فَإِنَّ فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم 112. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين